فرقة الأبرار للفن الإسلامي التابعة للجمعية الإسلامية تهدي هذا العمل المتواضع إلى أرواح شهداء القسام. الشهيد إسماعيل أبو العلا. الشهيد محسن القدرة. الشهيد محمود الصيام. الشهيد رام فرين إفريشوا الساحة ورودي وزرعواها بال. برودي شمّوه كل زنودي وافتحوا بالمنازل هاي <سؤال> هاي <سؤال> هاي <سؤال> هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي يا حرقتي عل رحل ودمع العين عفراقهم سيال أصبر يا قلبي فعز الوجع ما تهزك الأحمال يا حرقتي علي رحل ودمع العين عفراغهم سيال أصبر يا قلبي فعز الوجع ما تهزك الأحمال لقى الحبايب منيتي لقى الرفق ياب منيتي يا عزوة الأبطال يا عزوة الأبطال راحل يا قلبي لوين أمني أم يا عمري روحي تئني اتنين يا مهجتي وجمري راحل يا قلبي لوين أمني أم يا عمري روحتي إني تنين يا مهجتي وقمري يما لا تبكي لا للجنة راحل اسمعي الآب والعولاق الناصي مناضل يما لا تبكي لا للجنة راحل اسمعي الآب والعولاق الناصي مناضل بعد شد الحال زغرود عليها يا يم شد الحال زغرود عليها مهما يطول الليل نهار جاي بدري نهار جاي بدري طاحي يا قلب لوين قمني يا عمري روحي تدّي يا مهجتي وقمرى آه يا قلبي لوين قم يا عمري روحي تدّي يا مهجتي وقمرى بالروح جد والله يا محسن القدر محمود السيم والله اليوم ومش بكرة بالروح جد والله يا محسن القدرة محمود سيام والله اليوم مش بكرة يلا اصرحي يا الراح في جنانه في الخضرة يلا مرحي يا الراح في جنانه في الخضرة خلوا القلب يرتاح أهلي ويا ربعي اهلي ويا ربعي طاحلي يا قلبي لوين قم يا عمري روحي دي ان يا مهجتي وقمرى طاحلي يا قلبي لوين قم يا عمري روحي دي ان يا مهجتي وقمرى يا را مفرنا دوم مقدام ما ترضى بالسوم حمسة وسبعهما يا را مصرين نشمي ويا مقدام ما ترضى بالسوم حمسة وسبعهما يا سامع شكو عن حق ما في سكوت خمسة وعشق الموت عن حب ما في سكوت بالعالي رد الصوت الوطني هو عمري الوطني هون عمري راحل يا قلبي لوين قم يا عمري روحي تئن اثنين يا مهجتي وقمرى راحل يا قلبي لوين قم مني يا عمري يا مهجتي وقمرى راحلي يا قلبي لوين قم مني يا, مهجتي وجمري. يا جلبي لوي. عمري روحيت ان J'ai dit o Gomori,